الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد أبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قول خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام في سياق دعوته لقومه إلى توحيد الله جل وعلا واخلاص الدين له وبيانه لبطلان الشرك وفساده ذاكرا في هذا المقام حججا متنوعات وآيات بينات وبراهين واضحات على وجوب إخلاص الدين لرب الأرض والسماوات فذكر عليه السلام في جملة ما ذكر من آيات قال إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون فمن البراهين الدالة على بطلان عبادة الأوثان أنها لا تملك رزقا لعابديها بل لا تملك ذلك لنفسها فضلا أن تملكه لغيرها فهي لا تملك لنفسها موتا ولا حياة ولا نصرة، فضلا أن تملك شيئا من ذلك لغيرها. فهي مخلوقات عاجزة وناقصة وليس بيدها شيء. بل حقيقة أمرها. أنها حجر كسائر الأحجار أو, كش أو شجرة كسائر الاشجار عظم المشركون أمرها فعبدوها وسألوها وأنزلوا بها حاجاتهم وطلباتهم فمما تبطل به هذه العبادة وينقض به هذا التعلق الباطل هذا القول العظيم من خليل الرحمن عليه السلام لقومه إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا أي ليس بيدها شيء من ذلك ولا تملك شيئا من ذلك فالرزق كله بيد الله والله سبحانه وتعالى وحده هو الرزاق ولهذا فالله جل شانه ذكر هذا البرهان نفسه في السياق نفسه لما بين سبحانه وتعالى في سورة الذاريات أنه إنما خلق الإنس والجن لعبادته قال ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين هي أن العبادة إنما تصرف لمن بيده الرزق يصرف للرزاق جل شانه لا تصرف للمرزوق ومن لطيف ما مر علي في هذا الباب وطريفه ومفيده أن أحد العوام قال له احد الضلال المبتلين بالتعلق بالقبور وعباده المقبورين قال له اليس الله يقول عن الشهداء: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون قال أليس هم أحياء إذن لماذا لا ندعوهم إذن لماذا لا نسألهم هكذا يقول المضلل فقال ذلك العام بفطرته إن الله سبحانه وتعالى قال عند ربهم يرزقون ولم يقل يرزقون فأنا أعبد الذي يرزقهم أوه عام قال إن الله قال عند ربهم يرزقون أي يرزقهم الله ولم يقل يرزقون فأنا أعبد الذي يرزقهم فاستدل بالحجه نفسها فالذي يرزق وبيده الرزق هو وحده الذي يدعى أما العبد المرزوق الفقير المحتاج الذي لا يملك لنفسه رزقا كيف يعبد كيف يدعى كيف يسأل كيف تعرض الحاجة عليه وهو لا يملك لنفسه رزقا فضلا أن يملك شيئا من ذلك لغيره والرزاق المعبود سبحانه وتعالى في السماء علي على خلقه وبيده تبارك وتعالى مقاليد السماوات والأرض ويمينه جل على منأ لا يغيظها نفقا سحاء الليل والنهار عطاؤه جل شأنه كلام ومنعه كلام إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون هذا الذي ينبغي أن تصرف له وحده العبادة ولا يجعل معه شريك في شيء من ذلك وفي السماء رزقكم وما توعدون والرزاق جل شأنه في السماء وهو الذي يرزق من يشاء ويعطي من يشاء والأمر كله بيده تبارك وتعالى والرزاق كما مر معنا اسم من أسمائه سبحانه ويدل على ثبوت صفة الرزق له عز وجل بفتح الراء لأن الرزق بفتحها هو الفعل الصفة وبالكسر الرزق هو الأثر أثر الصفة فالله عز وجل هو الرزاق أي المتصف بالرزق سبحانه وتعالى ورزقه لعباده نوعان رزق عام يشمل جميع المخلوقات برها وفاجرها مؤمنها وكافرها صالحها وطالحها وهو رزق الصحة والمال واللباس والمسكن والعافية وغير ذلك والله يقول كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك والنوع الثاني رزق القلوب بالهداية للإيمان والصلاح والاستقامة والسراح الصدر لهذا الدين وحسن الإقبال على الله سبحانه وتعالى رب العالمين فهذا رزق خاص يهبه سبحانه وتعالى لمن شاء الله هدايته وكتب جل شأنه صلاحه واستقامته ثم أيها الاخوه الكرام إذا آمن العبد بأن الرزاق هو الله وأن الرزق بيده احتاج في هذا المقام إلى أمرين الأول منهما أن يبتغي الرزق عند الله لا عند غيره فلا يسأل إلا الله ولا يرجو إلا الله ولا يطمع في حصول خيراته وبركاته ونعمه إلا من الله سبحانه وتعالى فابتغوا عند الله الرزق فيخلص طلبه للرزق لله سبحانه وتعالى فلا يسأل إلا الله ولا يرجو إلا الله ولا يطمع في نوال وعطاء إلا من الله سبحانه وتعالى ولا ينتفت بقلبه إلى غيره بل يفوض أمره إليه ويتوكل في حاجاته عليه وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول كل يوم إذا أصبح بعد صلاة الصبح يقول اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يسأل الله كل يوم في باكورة يومه أن يرزقه الرزق الطيب والأمر الثاني أن يبذل العبد السبب مع الاستعانة والدعاء والسؤال والطلب يبذل السبب والرزاق سبحانه وتعالى أمرنا ببذل الأسباب قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه أن الإنسان لا يبقى في مكانه ولا يعطل الأسباب التي أمر الله سبحانه وتعالى باتخاذها وفعلها بل يبذل السبب ولا يكتفي بالدعاء والتوكل مع تعطيل الأسباب لأن هذا تواكل وليس بتوكل فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى قوما خرجوا من ديارهم بلا زاد وقالوا نحن المتوكلون قال هؤلاء المتوكلون أو المتأكلون قال المتوكل الذي يضع البذر ويتوكل على الله يكون عنده ارض فيضع فيها البذور ويتوكل على الله اما انه لا يضع بذورا ولا يعمل ولا يبذل سببا هذا ليس توكل وإنما هو تواكل ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير ثم ماذا قال عن الطير قال تغدو خماصاً وتروح بطانا تغدو خماصا وتروح بطانا تغدو هذا بدل السبب. الطير لا تجس في عشها تنتظر حب يأتي فيه ولا تجس في عشها تنتظر الماء يأتي فيه بل إذا أصبحت طارت إلى الأماكن المختلفة والبعيدة تطلب الرزق فتحصل خيرا وترجع تذهب خماصا وتعود بطانا فلما قال رزقتم كما يرزق الطير ورزقه للطير ببدل سبب من الطير فلا بد من بدل السبب ولهذا بعض الناس تكون تكون الطيور خير من خاصة الذين ابتلوا بعقائد الطرقيه الذين يعطلون الاسباب يعطلون الاسباب فلا يعمل ليكسب مالا ويحصل مالا لا لنفسه ولا لأهله ويقول وهو في مكانه إن كتب الله لي رزقا ياتي لي في مكانه ولا يعمل ولا يبذل سببا ويصبح حالة على الآخرين ينتظر صدقات أو عطف عليه أو إحسان عليه وعلى أهله وأولاده ويبقى هكذا معقم بينما الإنسان إذا عمل بهذين الأمرين اللذين يقتضيهما هذا الإيمان بأن الله غزاء وهما الاتجاه التام إليه وحده إيمانا وثقة بالله وتفويضا إلى الله وتوكلا عليه سبحانه وتعالى ثم بذلا للسبب بذلا للسبب وقد قال عليه الصلاة والسلام ومن يتوقع الشر يوقع ومن يتحرى الخير يعطى الذي يتحرى ويبذل السبب ويجد ويجتهد يحصل خيرا كثيرا وكثير من الناس الذين حصلوا أموالا كبيرة كانت بداياتهم كانت بداياتهم من الصفر. أعرف رجلا الآن عمره يتجاوز الخمسين سنة بقليل ذكر أنه في بداية حياته كان يصب البنزين عاملا في احدى المحطات وتدرج في الرزق واقتساب الرزق ولم يجاوز الخمسين سنة إلا وهو من كبار الاثرياء قل مثل هذا في الأمور الأخرى فالأمر يحتاجنا ثقه بالله سبحانه وتعالى وبذل الاسباب انظر بذل السبب العظيم في قول الصحابي الجليل الذي أصبح حكمة عظيمة في الباب وأثرا يستن به في هذا المقام عندما قال دلوني على السوق وعندما يذهب طالب العلم إلى بلده هذه شكوى وقد يشتكي منها بعض الطلاب عندما يذهب إلى بلده ولا يتهيأ له وظيفة أمامك أرزاق وخيرات ولا تعطلك عن أعمالك الدعوية مثل ما فعل خيار الصحابة وخيار الأئمة فقرأ في سيارهم أخبارا عجيبة وعظيمة من هذا الباب بل الله ورسله منهم من كان يرعى الأغنام منهم من عمل نجارا منهم من كذا اقرا في سيرهم اقرا فيما كتبه السلف رحمهم الله في هذا الباب وهذه المعاني كلها داخلة تحت قول خليل الرحمن فابتغوا عند الله الرزق أي بالثقة به والتوكل عليه وحسن الالتجاء إليه سبحانه وتعالى وببدل الأسباب التي دعا سبحانه وتعالى عباده الى القيام بها وأختتم هذا الحديث بقصة لطيفة حول هذا الموضوع فيها أثر استيقاظ القلب بآيات الله عز وجل على القلب حين يحسن فهم القرآن وسماع كلام الرحمن ويقص رواها الاصمعي رواها ذكرها بن رحمه الله تعالى في كتاب التوابين عن الأصمعي والأصمعي كان يرحل وله رحلات عديدة يقول لقيت رجل من الأعراب جل على بعير فسلم عليه رددته عليه السلام قال لي ممن الرجل قلت من بني الأصمع قال من أين أتيت قال أتيت من بلد يتلى فيه كلام الرحمن قال لي أول الرحمن كلام يتلوه الآدمين ما سمع بهذا قبل أن الله له كلام يتلى قال أول الرحمن كلام يتلوه الآدمين قال قلت نعم قال أسمعني شيء من كلام الرحمن قلت له انزل من بعيرك فنزل فتلوت عليه من سورة الداريات حتى وصلت الى قوله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون وفي السماء رزقكم وما توعدون قال لي او هذا كلام الرحمن قلت نعم قال امسك بعير يقول فمسكته فنحر بعيره وقال اعني على تفريقي لحمه وزعه على الفقراء والمحتاجين وودعني وهو يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون يقول ثم لقيته بعد سنتين في الحرم في مكه فعرفني وعرفته قال لي قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا قد وجدنا ما وعدنا ما وعدنا ربنا حقا يقول اصنعني عجبت له كيف كان لهذه الايه هذا الوقع في نفسه وانا الذي تلوته عليه لم يكن لي مثل الذي كان له قال قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا ثم قال لي اقرا علي من كلام الرحمن قال فقرأت عليه من الذاريات حتى بلغت قول الله سبحانه وتعالى فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون قال سبحان الله ومن الذي أغضب الجليل وألجأه إلى اليمين يعني ما يحتاج أن يحلف لنا نحن نصدق بدون أن يحلف الله يقول فرب السماء يقول ما يحتاج أن يحلف لنا نحن مصدقين بدون بدون أن يحلف لنا فما الذي ألجأه إلى اليمين فعلى كل حال نحن الآن في الصباح وبعد صلاة الفجر فندعو بدعوة نبينا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وأزيدكم واحدة من ملّم يتزوج منكم أن يمن عليه الزواج الصالح. السلام عليكم.